بوك تو تريدست إشيست ستة وثلاثون ستة وثلاثون يعبني لوكالني ترومت المواصلات المحلية العمومية القريبة المواصلات المحلية الومية القريبة جستان أ توجد محطة الحافلات أين توجد محطة الحافلات هو أو أي حافلة تذهب إلى وسط البلد؟ أي حافلة تذهب إلى وسط البلد؟ كايو اوتوبوسنو لينيو مورام وزيتي أي خط يجب أن آخذه؟ أي خط يجب أن آخذه؟ مورام لي برسييداتي هل يجب أن أغير القطار؟ هل يجب ان اغير القطار؟ قديار يجب تغيير القطار؟ اين يجب تغيير القطار؟ ما هو سعر تذكرة السفر؟ ما هو سعره؟ تذكره السفر koliko كم محطه حتى وسط المدينة كم محطه حتى وسط المدينه لا بد أن تنزل هنا لا بد morate sići o traga Le budde tanzule minal Le budda nzila minalhelfi metro dolazi za pet minuta. jasol priparul metro et teli خمس دقائق يصل قطار المترو التالي خلال خمس دقائق سلية تشي ترامباي دولزي زا داست منوتا يصل الترام التالي خلال عشر دقائق يصل الترام التالي خلال عشر دقائق Sljedeći autobus dolazi za petnaest minuta. Taslu l'hafilatu taliju khilala khamsata ašara dakiđa. Taslu l'hafilat taliju khilala khamsata Kada vozi zadnji metro? Mete jugadiru? أخير مترو متى يغادر آخر مترو كادا وزي زادني ترامفاي متى يغادر آخر ترام متى يغادر آخر ترام كادا وزي زادني أوتوبوس متى تغادر آخر حافلة متى تغاذر آخر حافلة إ بوت ك هل لديكم تذكرة قطار؟ هل لديكم تذكرة قطار بوتن ك نام تذكرة ركوب لا ليس معي تذكرة تذكره تكرر لا ليس معي تذكره انتم مرته تدفعوا كزنم اذا لابد ان تدفع غرامه أن تدفع غرامه